لم تر عين الىها غيرك يفتح سجننا وينزع القيود لم ترى عين إلهاً غيرك يفتح لا تعوهو جبل أو سود لم ترى عين إلها غيرك ترى عين إلها غيرك يفتح السجنة وَيَنْزَاعُ القيود لم تَرَ عين إلها غيرك يفتح السجنة وينزاع القيود ويشك الغمر سودود لم تر عين, إلها غيرك. لم ترى عين إلها غيرك.